وله الدين حلفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية